والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عن ورضوا عنه وأعدلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على.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 أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أي تظهروا والله يحب المطهرين فمن أسس بنيا على تقوى من الله ورضوان لخير أم من أسس بنيا على شفاجر فنهار على شفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا بريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم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 وَأَنَّهُ نَعْلَمُ الْمُنْكَرِ الْمُلْكِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قربا من بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسدين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 وما كان المؤمنون ليانفروا كافا فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون yeah الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم ضلظة وأعلموا أن الله مع التقيين وإذا ما أنزلت سورة فمنهن يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يس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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّنْ ثم صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَذُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ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 تلك آيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا أن أنحينا إلى رجل منهم أن أنذر.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 ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون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 إن أتبعوا إلا ما يحاء إلي إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ فَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمٌ مَنْ يَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُ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 فأجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه وظنوا أنهم يحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكنن من الشاكرين فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاتِ الْجَنِيَّةِ ثُمَّ إلِيَنَا مَرُجِعُكُمْ فننبئكم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما النَّاسُ الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واززينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أتاها أبغنا ليلا أو نهارا أم غنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كألمتنا بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لَّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فهم فيها خالدٌ والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأن ماء غشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدٌ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 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ولله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ولله يهدي للحق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 تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه الكتاب لا ريب فيه من الرّب العالمين أم يقول نفترى؟ قل فأتوا بسرة مثله ودعوا من استطعت من دون الله إنكن صادقين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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيَّة أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرم ثم إذا ما وقع آمَنت به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 وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قالوا اتحد الله ملداً سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض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 أُمَنِذِيَ قُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَأَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِذْ كَانَ كَذُو رَعْلِيكُمْ مَقَامِ وَتَذْكِرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ شُرَكَائِكُمْ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 فَلَمَّا جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْنِي حُسَّاحِرٌ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحمل لكما بمؤمنين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 فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَأَرْهَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَتَّخِذَا قَوْمَكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وأنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 ما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم